وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن minise, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ mee, mee, قَبْلِ mee, mee, mee, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فَإِطْعَامُ ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَلِيمٌ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 حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا فجئتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى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 وَإِذَا قِيلَ الشُّزُوفَ الشُّزُوفَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 en wat ik wilde zeggen in het begin van het debat was dat het een mooie dag was. En ik وهم عَلَى على الكذب وهم يعلمون اللَّهُ الله لهم عذابا شديدا سَاءَ ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 Dit is een heel belangrijk